هل يجوز صرف الفوائد الربوية في مصالح العمارة التي أسكن فيها مثل صيانة العمارة أو شراء المصابيح أو دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالعمارة الفوائد البنكية تصرف تداء في المرافق العامة وفي مصالح المسلمين ينتفعوا بها على وجه العموم علما أن هذه الفوائد الربوية ليست ملكا للبنك ولا للتاجر ولا للمودع فوجب صيرورتها إلى بيت مال المسلمين أو الخزينة العامة للدولة إذا أمكن وإلا فإنه ينفقها في نفس المرافق التي تنفقها الخزينة الدولة كبيوت العيتام والحضانة وبيوت العجزة وتصليح الأرصفة أو في إصلاح القنوات القادرة حفر الآبار وغير ذلك، فإن تعذر عليه هذا الأمر فإن فإنه فإنها تصرف على الفقراء المساكين أما العمارة فلا ينتفع بها على وجه العموم وإنما هي خاصة بساكنيها لذلك لا يصرف أن تفرغ في خصوص تلك العمارة دون بقية العمارات الأخرى